مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللولؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام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 سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطير السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فهم به إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسمائهم، فيخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 مدهام متان فبأي آل ربك تكذبان فيهما عينان ضاقتان فبأي آل ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آل ربكما تكذبان